قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من القرون من هو أجد منه قوة وأسر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه ذي يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لدو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العيم ويلكن سواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فقطتنا به بذاره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبث الرزق لما يشاء من عباده ويقدِّ ويقدِّر, ويقدر له أمن الله علينا لقَدْ فَبِنَا وَيَكَانَ وَيَكَانَهُ لَا يُتْنِحُ الْكَافِرُونَ إِلَّا الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَعْرُهَا لِلَّذِينَ لا حسنًا ولعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير من